وَلَوْ أننن نَزَّلْن إلَيْهِمُ الْمَد إِكَتَ وَكََّمَهُمُ الْ المَوْتَ وَوحَشَقْناَا عَلَيْهِم وَوحَشَرنَا عَلَيْهِم كُل شَيْئٍ قُبُدًَاماَا كانَوا لؤْمِنُوا مَا كانَوا لؤْمِنوا إِللاا أَ يَشَ اللهَّهُ وَل أَكثَرَهُم يَجَهَلون أَلَمْ نَنزِّلْ إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وحشرنا عليهم, وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وَلَو أننا نَزَّلنا إلَيهِم المَد إِكَةَ وَكََّمَهُم المَوْتَ وَوحشَقْنَا عَلَيْهِم وَوحشَرنَا عَلَيْهِم كُل شَيئٍ قُبدًاَّ كانَوا لؤْمِنُوا مَا كانَوا لؤمنِنوا إِللااأَ يَشَ اللهَّهُ وَلَ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 وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْا وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْا وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوا وليظلموا وليقترفوا ما هم مقترفون افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكوم الكتاب مفصلا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 وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَكُونُوا مِمَّ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ فَكُونُوا مِمَّ ذُكِرَ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 إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون وذروا ظاهر الإثم وباطنة إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون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 ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أضعتموهم إنكم لمشركون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 أحييناه وجعلنا له نوراً وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها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 وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ كَمَن مَّثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا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 وكذلك جعلنا في كل قطية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون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 قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوْتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنُؤْمِنَ لن حَتَّى قانونا نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أحلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغارا عند الله سيصيب الذين اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنُؤْمِنَ لن حَتَّى قَالُوا لَنُؤْمِنَ لن حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ الله احلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين اجرموا صغارا عند الله سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد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 يجعل صدره ضيقا حرجا كانما ما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجسه على الذين لا يؤمنون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا يجهل صَدَرَهُ بَيقًا حَج كَأَ ماَا يَ الصَّعدُ في السماء كَذَلِكَ يَجال اللهَّ بجسَعَ الذيذينَ لا يُؤمنِنون وَمَر بَِّهُ أي يَهدهُ يَشْمَح صَدرَهُ للِإِسسلام وَمَرِدأَ يضَِّهُ يَجَال صَدَرَهُ بَيق يجَعَ صَدَرَهُ قَيقًا حَرج كَ أن ماَا يَ الصعدُ في السماء كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلٰلِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ وَهٰذَا صِرَاطَ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ وَهٰذَا صِرَاطَ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَبِّهِمْ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ إِنَّ دَارَ السَّلَامِ إِنَّ دَارَ السَّلَامِ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ سلام ان عند ربهم لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم وهو وليهم بما كانوا يعملون لهم دار السلام سلامين عند ربهم لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم وهو وليهم بما كانوا يعملون يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أُولِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِبِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ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 وكذالكا نولي بعض الظالمين بعض بما كانوا يكسبون وكذالكا نولي بعض الظالمين بعض بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والانس الم ياتيكم رسل منكم يقصون عليكم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 وَشَهِدوا على أَن فُسِهِمْأَهُ كَوا كَافِرين يا مَعْشَرَجّ وَإِن سِأَلَم يَأْتِكُم رُسُلُم مِنْكُمْ يَقُصّونَ عَلَْكُمْ يَقُصّونَ عَلَْيكُم آياتاتِ وَيُذِرُونَكُمْ لِقَأَيومِكُم هذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين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 وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كافرين ذَلِكَ أَلَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ذَلِكَ أَلَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ذَلِكَ أَلَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا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 كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين وَرَبُّكَ الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إن ما توعدون لاك وما انتم بمعجزين ان ما توعدون لاك وما انتم بمعجزين انما ما توعدون لات وما انت بمؤمنين قل يا قوم اعملوا على ما كانتكم اني عامل فستعلمون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 ف تَكُ لَهُ عَاقِبَةُ الددَّ إَِّهُ لَا يُفِْحُ الظَّالِم وَجَعَلُ للِلَّهِ مِنا ذَرَاء مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنَّ مِنَ صِبًا فَقالَاوا هذا لِللَّ يِ فَقَالُوا هذا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ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 وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَاجْعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ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 وَكَذَلِكَ زَيَّْنَ لكثيرٍِ مِنَ المُشِْكينَ قطْ لَأَْناَاجِهِمْ شركَ أُهُم يُرْضُهُم وَلَلْلبِسُ عَلَيهِم بِينَهُم وَلَ شَأَ اللههُ مَا فَعَلُهُ فَذَقْهُم وَمَا يَفْتَرُون وَكَذَلِكَ زَنَ لِكثيرٍ مِنَ المُشِكِينَ قَطْ لَ أَ نَادِهِم شرَركاءُهُم لُرْضُهُم لُرضُهُم وَلَلْلبِسُ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 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَظَهَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرثٌ حِجْرٌ لَّا يُطْعَمُهَا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 وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَفْثٌ حِجْرٌ لَّا يُطْعَمُهَا لَا يُطْعَمُهَا إِلَّا مَن شَاءَ بِزَعْمِهِمْ وَأَنَّ أَنْعَامًا حُرِّمَتْ ذُهُورُهَا وَأَنَّ آمًا لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ إِنَّ عَلَيْهِمْ لَشَرًّا مَا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 وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان انكم ميتا فهم فيه شركا تَأْجِزُهُمْ وَصْفُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنَّكُمْ مَيْتَتًا فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ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 هُ ال الذي أَن شَأجّاتٍ مَعْروشاتِهُ وَغَيْرَ معَعْروشاتِ وَن النَّخْلَ وَزَرَّى مُخَْلِفًا أُكُلُ وَنَّخْلَ وَزَّرى مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيتُونَ وَرغُم م نَمتَشابِهَا وَالزَّييتُونَ وَُّم م نَمتَشابِههُ قُل مِنْ ثمَمَرِهِ إذَا أَثْمَرَ وَآتُ حََّّهُ يَوومَ حَصَادِهِ وَلَا تُصِْفُ إِهُ لا يحِبّ المُسِْفين وَهُوََّ أَن شَأجَّّاتٍ مَرُوشَاتِهُ وَغَيرَ معَعْروشاتِ وَخْلَ وَزَّر مُخْتَلِفًا أُكلُلُه وََّخلَ وَزَّرى مُخْتَلِفًا أُكُلهُ وَزَّييتُونَ وَرْغُم ما نَمُتَشابِهَا وَزَّتُونَ وَرُّم ما نَمُتَشابِه وَغَيْيرَ مُتَشابِه كلُلُ مِن تَمَرِهِ إذَا أَسْمَرَ وَآتُ حَقَّّم يَوْومَ حصَادِهِ وَلَا تُصِْفُ إِهُ لا يحبّ الْ وَهُوَ ال الذي أَن شَأجَّاتٍ مَعْروشاتِهُ وَغَيْيرَ معْروشاتِ وَخْلَ وَزَر مُخْلِفًا أُكُلُ وَنَّخْلَ وَزَّرى مُخْتَلِفًا أُكُلهُ وَالزَّيتُونَ وَرضُ م نَمتَشابِهَا وَزَّييتُونَ وَرغُم م نَمتَشابِههُ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 إِهُ لكُم عدوم مُبين وَمِنَ الأنع مِحَمُلَ تَ وَفرَقْشَ كلُلُ مَِّا رَرزَقَكُم اللهَّهُ وَلَا تَتَّبِعوا خطواتٍ الشَّيطان إِهُ لَكُمْ عدوم مُبين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 ثمانيه ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل ان الذكرين حرم ام ان سين ان أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَنَا ذَكَرٌ حَرَمَ أَمُلَأُ أُنثَيَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَكَ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَى فَيَنْ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَنَ الذَّكَرَيْنِ حَرَمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَتْ أُمَّهَاتُهُ عَلَى الْأُنثَيَيْنِ فَيُمْكِنُ أَن تَكُنَّ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنسين أم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 وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحومَهُمَا إِلَّا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايا أَوْ ما اخْتَلَطَ بِعِظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْضِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَعَلَّ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ لَذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايا أَوْ مَا اخْتَلَقَ بِعِظْمٍ ذَلِكَ جَزَائِهِمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ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 وذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة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 وَلَا آبَ أُنَا وَلَا حَومن مِنْ شَيْ كَذَلِكَ كَذذَّبَ الذيينَ مِنْ قَبللِهِمْ حتىَى ذَاقُ بَأسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَٰكِن قَالُوا وَلَا آذَآءُ نَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قل هل عندكم من علم فتخرجوه إِن إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ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 بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هذا اِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءُكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ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 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ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 وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ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 فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُم مِّن سَبِيلِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُم مِّن سَبِيلِ وَذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه, فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثم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 وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى قَائِمَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَنْتَ تَقُولُونَ إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلُونَ أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين مِنْ قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين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 مَن أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سَوْءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ هل يُنذَرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ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 لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك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 لم تكن آمنَت مِنْ قبلَ أَْ كسَبَت فيِي إمانهَا خَيير قُلِ تَظِرُ إ مُن تَظِرون هل يَظرون إللاا أنن تَأتَهُمملائكَةُ أَْ يَأت رَّك أَوْ يأت ربّكَ أَْ يَأتَ بعد آياتِ ربك يَوْمَا يأت بعدْض آياتِ رَبّكَ ل يَم فَع نَنفسْسًا إمانهَالَ تَكُ آمنَت لم تَك آمنَت مِنْ قَبللوا أَْ كَثَبَت فيِي إمانهَا خَيير قُلِ تَظِرُ إ مُن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 مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دينا قيما دِينا قَييما مِلَّة إبراهيم حنيفًا وما كان من المشركين قُل إِنَّ الَّذِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينا قَييما دِينا قَييما مِلَّة إبراهيم حنيفًا وما كان من المشركين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 قُل إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله, لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُل إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ, لله رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله, لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لا شريك له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 ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم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 رَدَّكَ سرَرِيه ل يَقابِ وَإَِّهُ لَغَفُور الرَّحِيم وَهُوََّ جَعللَكُمْ خَلَاءِ فَأَبضِ وَرَفَعذَضَكُْ وَرَفَع بَعْضَكُمْ فَوْوقَ بَعضٍ دَجاتِ لبَنُ وَكُم فِي مَا آتكُمْ إن ربك سريع العقاب إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم وََفَع بَضَكُمْ فَوْوقَ بَعضٍ دََجاتِ لَبلَلُ وَكُتِ مَا آتَكُمْ إِ رَبَّكَ سرَِي العقَ إَِّ رَبَّكَ سرَرِيًا ل يَقابِ وَإِنهُ لَغَفُور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام صاد لِإِيلَٰفِ مَعَنَّتِ قُرَيْشٍ إِذْ يَعْصِبُونَ لَكُمْ عَدْوًا حَثِيثًا مِّنْ لِّأَنَابِ وَمِنْ مَّكَّةَ يَخْرُجُونَ فَالْمُسْتَضْعَفِينَ فِيهَا كتاب أننْزِل إلَكَ فَلاَاك فيِي صَدَِكَ حَرجم منِْهُ للتذَِ بهِهِ وَذِكرمُؤمين كتاب أننْزِلَ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 اما كان دعواهم اجباؤهم باءسنا الا ان قالوا الا ان قالوا اننا كنا ظالمين فمَا كََ دَعْوَهُم إْج أَهُمْ بَأْسُنَ إِللاا أَن قَونوا إِللاا أَن قَونُءَِّ كُن غَالِمِين فَمَا كََ دعَعْوَهُم إج أَهُمْ بَأْسُنَ إِللاا أَن قَوا إِللاا أَ أن قَاالُءِن كُم النَّ ظَالمِين فَل نَسْألَ الذيينَ أُقْسِلَ إلَيهِم وَدَ نَسْأَلَ المُقْسَلين فَل أُقْسِلَ إلَيهِم وَد نَسْأَلَ فَل نَسْأأَلََّذينَ أُقْسِلَ إلَيْهِ وَلَ نَسْأَلَ المُقْسَلين فَل نَقُصصنَّ لَْهمْ بِعِلْمِ وَمَا كُا غَائِبِين فَل نَقُصصنَّ لَيْهِم بِعِلْمِ وَمَا كُا غَائِبِين فَلنَ قُصَّ لَْهم بِعِلْمِ وَمَا كَُّا غَائِبِين وَالْووزْنُ يَوْومَئِذن الحَبّ فَمَا سَقُلَت مَوازُهُ فَأُولائِكَهُم المُفِْحون وَالْوزنْنُ يَوْمَئِذٍ الْ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا, بما كانوا بآياتنا يظلمون ومن خفت موازينه فأولئك, فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بمَا كانَوا بآياتنا يَظْلمونُون وَمنَنْ خَفَتْ مَوازِنُهُ فَأُلك فَأُولائِكَ الذينَ خَصِوا أَفُسَهُم بِمَا كانَوا بِمَا كانَوا بآياتنَا يَظْلمونُون وَلَقدَدمَكََّكُمْ في الأررضِ وَجَعلنَالَكُمْ فيِيهَا ميش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 قال أنا خير منه خلقت من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها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 قال انظرني الى يوم تبعثون قال انظرني الى يوم تبعثون قال انك من المنظرين قال انك من المنظرين قال انك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من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 ہاں وعن وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين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 لَ خْرُرجَ مِنهَا مَُومًَا مَدَشورَ لَمَنْ تَبعَكَ مِنهُم لَأَملَأَ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجَمَحيد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 ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فاكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين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 هُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا, إلا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ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 وَقَاسَمَهُمَا إِنَّ لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنَّ لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنَّ لَكُمَا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 فِتِلْكُمُ الشَّجَرَةُ وَأَقُلْ لَكُمَا وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَاتَّفَقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مبين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمُ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا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 قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون وفيها تموتون ومنها تخرجون قال فيها تحيون وفيها تموتون وفيها تموتون ومنها تخرجون قال فيها تحيون وفيها تموتون, وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا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 إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا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 قال الامر ربي بالقسط واقيم وجوهكم عند كل مسجد وادعوهم مخلصين له الدين وادعوهم مخلصين الدين كما بداكم تعودون قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِمْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُمْ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَادْعُوهُمْ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ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 وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةَ إِنَّهُمْ مُتَقَدُّوُ الشَّيَاطِينِ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ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 يا بَنِي آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين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 يا بَنِي آدَمَ إِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتي تَمَنَّنَ الْتَقَوا وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتي فَمَنِ التَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يقصون عَلَيْكُمْ آيَاتِي ثَمَنَ اتَّقَوْا وَأَصْلَحُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْ هَؤُلَاءِ أُولَئِكَ, أولئك أصحاب النار فيها خالدون والذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها واستكبر عن هؤلاء هؤلاء اصحاب النار هم فيها وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا وَاسْتَكْبَرُوا هَؤُلَاءِ أُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ نَصِيبُهُم مِّنَ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 فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ نَصِيبُهُم مِّنَ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عنا وَنُضِلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ نَعَمْ لَمَّا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّانَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا الدَّارُ كَانُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حَتَّى إِذَا دَارَكُوهَا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَّا قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في فَلَمَّا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّانَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا الدَّارَكُوا فِيهَا جَمِعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عذابا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 ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم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 لَمْ مِنْ جَهَنَّ مَ مِهَادُ وَمِنْ فَووقِم غَواش وَكَذَلِكَ نَجَز الظَّالِمِين لَهُمْ مِنْ جَهََّمَ مِهَادُ وَمِنْ فَووقِمْ غَواش وَكَذَلِكَ نَجَز الظَّالِمِين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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَلِّمَنَّ نَفْسًا إِلَّا مَا أُذِنَ لَهُ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تحتهم اجر من تحتيم الانهار وقال الحمد لله وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا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 أُرِقْتُموها بما كنتم تعملون ونزعنا ما في صدورهم غِلًّا تجري من تحتهم تجري من تحتهم الأنهار وقال الحمد لله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 وَنُهْدُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ غِلًّا تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ تجري من تحته الانهار وقال الحمد لله وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا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 وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ ربكم حقا قالوا نعم فااذن مؤذنون بينهم لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون ها عوجا ويبغون ها عوجا وهم بالاخره كافرون الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَيَبْقُونَ هَائُواً وَجِنٌّ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَافَارِ رِجَالٌ يَحْرِفُونَ كُلّاً بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عليكم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 لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَطْرَافِ رِجَالٌ يَحْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ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 وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا لَا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وإذا صرفت أبصارهم تلقاء قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم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 فَانو مَا أَغْنَى عَنكُم جَنكُم وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ وَدُخُولُ الْجَنَّةِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف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 أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا, أن أفيضوا علينا من الماء ونادى أصحاب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 وحرمهما قالوا ان الله حرمهما على الكافرين ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افضوا ان افضوا علينا من الماء ونادى اصحاب ار اصحاب الجنه ان افضوا ان افضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا, أن أفيضوا علينا من الماء ونادى أصحابهم ار اصحاب الجنه ان افضوا ان افضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين قالوا ان حَرَّمَهُمَا قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَضَرَّهُمُ وذرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء كَنُبِ اَيْنَ تَنَا يَجْحَدُونَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَضَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ وَضَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ نسوهم كما نسوا لقاء يومهم هذا فاليوم ننسهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة, الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا فاليوم ننساهم وَنَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً هُدًى ورحمة لقوم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 هَلْ يَمُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَ أَتْرْسُنُ رَبَّنَا بِالْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق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 رَبَّكُمُ اللههُ الذي خَلَقَ السَّمواتِ وَأََة سِتَّةِ أييا مِن ثمُ استتَوى ثمُمَّ استْتَوَىعَ العْشْ يُيقْش الليلَه رَيَقُبُهُ حَسثَا وَالشَّسَ وَقَمرَرَ وَُّ جمَمُ سَخخَاتٍ بِأَمرِْ أَل لَ الخَلْقُ والأمر سَبََكَ اللهَّهُ رَبُّ العالممِ إِ رَبكُمُ اللهَّهُ الذي خَلَقَ السَّمواتِ وَْأَدْضَت سِتَّةِ أَْياَا مِن ثمُْتَوى ثمَُّ استْتَوَىعَ ثم الْ يُقْش اللييلًا إه رَطُلُبُهُ حَفثَا وَشَّسَ وَقَمَرَ وَّ جمَمُ سَخخَاتٍ بأَمرِ أَل لَ الخَلقُ وَأَمْ تبََكَ اللهَّهُ رَبّ العالمين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 تبارك الله رب العالمين أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتبين أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتبين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 حَتَّى إِذَا أَقَلَّت سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ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 قدَ أَْرسَلْناَانُوا حَنْ إلَ قَوْمِهِ فَقَا يَاقومَِْ عَْبُدُ اللَّه مَالَكُمْ إلَهِنْ غَيْرُ إِن أَخَافُوا عَلَْيكُمْ عَذابَ يَوْمِن عَظِييملَدَأَْرسَلناانُوا حَنْ إلَ قَوْمِهِ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 قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قَالَ يَا قوم لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ وَبَلِّغكُم رساداتِ رَبّ وَأَنصَحونَكُم وَلَمُ منِنَ اللهَّ وَأَلَمُ منِ اللهَِّ مَا لا تَعْلَم وَبَلِّغُكُم رساداتِ رَبّ وَأَنصَحونكُمْ وَلَمُ منَِ اللهَّ وَعلَ مِنَ اللهَِّ مَا لا تَعلَم وَبلَلِّغُكُم رِسالاتِ رَبّ وَأَصَحُلَكُمْ وَأَلَمُ منِنَ اللهَّ وَعلَمُ منِنَ اللهَّهِ مَا لا تعلَمُون أَوجِبَتُمْ أَجَ أَكُمْ ذِكْرم مِ رَبِّكُمْ على رَجُلِم مِنكُم لذَِكُمْ وَلتَتَّقُ وَللتَتَّقُوا وَلاعََّكُمْ تُرْحمون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا, ولتتقوا ولعلكم ترحمون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا, ولتتقوا ولعلكم لكم ترحمون فكذبوه فانجيناه والذين معه في الفلك واغرقنا الذين كذبوا واغرقنا الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوما عميا فكذبوه فانجينه والذين معه في الفلك واغرقنا الذين كذبوا واغرقنا الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوما عمين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 أفلا تتقون وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره أفلا تتقون وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا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 قال الملأ الذين كفروا من قومه إا لنراك في فيِي سَفاحَة لنظنك من الكاذبين قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِسَفَاهَةٍ وَلَكِنْ رَسُولٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِسَفَاهَةٍ وَلَكِنْ رَسُولٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِسَفَاهَةٍ وَلَكِنْ رَسُولٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو أعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم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 وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَطْشًا فَاذْكُرُوا آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا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 فانتظروا إني معكم من المنتظرين أَن قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ۚ أَتُجَادِلُونَ مَن فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا ۖ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتم وَآبَاؤُكُم مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ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 وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا, وما كانوا مُؤْمِنِينَ فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا, وما كانوا مؤمنين فأنجيناه والذين كذبوا بآياتنا وما وأنجينا هو الذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا, وما كانوا مؤمنين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 قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَادْرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا وَلَا تَمُسُّوهَا بِسُوءٍ إِنَّ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أليم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 قادجاءتكم بينه من ربكم هذه ناقه الله لكم ايه فدروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها ولا تمسوها بسو ان عذاب اليم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 ولا تعثوا في الأرض مفسدين واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم وَذُمُّو مَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد وذوؤکم وذوؤکم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون وتنحتون الجبال بيوتا فاذکروا الاء الله ولا تعثوا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 قالوا اننا بما ابصل به مؤمنون قال الملأ الذي نستكبر من قومه للذين استضعفوا لمن امن منهم اتعلمون اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه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 وَقَالُوا يَا صَالِحُ أَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَن أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا وَقَالُوا يَا صَالِحُ أَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتِ التَّمْرُّ رَجْفَةً فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ فَاخَذَتِ التُّمُرُّ رَجَفَتُ فَاَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَاخَذَتِ التُّمُرُّ رَجَفَتُ فَاَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ ربي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ فَتَوََّ عَنْهُم وَقَاياَا قَوْمِلَ قدَدْأَ بَلَغْتُكُمْ رِسَلََ رَبّ وَنَصَحْتُ لَكمْ وَنَصَحْتُ لَكُم وَلَِ لا تُحِبُّونًا النَّ صِحين فَتَوََّ عَنْهُم وَقَاياَا قَوْمِلَ قدَدْأَ بَلَغْتُكُمْ رِسَلََ رَبّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَنصَحْتُ لكُمْ وَكِ لا تُحِببونًا النَّ صِحين وَلُوقًا إذ الطَالَ لِقِهِ أَتَأتَُ الْ الفاحِشَةَمَا صَبَقَكُمْ بِهَا مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْحَدٍ مِنْ, من العالممين وَلُوق إذقالَالَ لِقِْهِ أَتَأتُونَ الْفاحِشَةَ مَا صَبَقَكُمْ بِهَا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 فالانتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوه الا ان قالوا اخرجوهم من طريقتكم انهم اناس يطهرون وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم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 فَأَنْجَيْنَا هُوَ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ فَأَنْجَيْنَا هُوَ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ فَأَنْجَيْنَا هُوَ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وأمطرنا عليهم فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا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 وَذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ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 وَذَكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تَعُدُّونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمن وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا وَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ يَتَوَعَّدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمن وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ بِهِ وَتَبِغُونَهُ عِوَجًا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 وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ وَإِن كَانَ قَائِلَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا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 وَقَائِلَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ